الإله الواحد أن كل إنسان في الحياة يحب الوحيدة في حياة القديس بعيدا على الخطيئة والبعض عن الخطيئة يحتاج إلى قبيلة معينة ممكن أن نسميها قبيلة البرون الغروب من الخطير في مثل نيسة الشديد هاليا من ديتك ولم يكن خروبه ضعفا ولا خيطا اننا كان خروبه رقدا للخطير في ترحب الرسم والقلب فمع الظنوات أنواع من الظنوب خاطئة وهناك أنواع أخرى لازمة الظنوب الخاطئ مثل غنوب ينوم لنعرف الرب حيننا إلى ترشيش ورقب ان ينقل كلام الله ومن الهروب الخاطر ايضا هروب شادا من الله حيننا شبر وراء الشبر هاربا من بردن اللي اتنع تسوطت في الجنة تكشير لأنه اليوم فاختبعته غير من ربنا من الغروب الخاطئ ايضا غروب الراعي اذا احاط خطر للرعية يحرب ويتركها لغروب خاطئ منذن الغروب الخاطئ ايضا الغروب من اي واجب المحجد ولكن هناك أنواع ناسعة من الهروب حولها الهروب من الشرق يعني ايه الهروب من الشرق الانكون في جواجها مادة خطية ربما يكون له حربان حرب من الداخل وحرب من الخارج ولكن إذا بعد عن القطية تبقى حريبه داخلية فقط مفيش الخارج سبعا سبعا سليس حالات من القوة ممكن إن الإنسان يواجه فيها ويطمئ ولكن ليس الجميع أصياد فالبعد أفضل البعض افتر الانسان الذي يهرب من الخطية يدل على عدم قبوله لها عدم استراحته من الخطية. عدم موافقته عليها عدم تنازله الى الخطية كل دي مفيدة وربنا دعانا ان احنا نبعد حتى في الصلاة الربية يقول لا تدخلنا التجارب لكن نجينا من للشبيه سيطلب انه يبعد عن التجارب حلا وهي في حالة روحية نقية سامية جدا لما اختلقت بالحية سقطت واثار جديدة دخلت الى قلبها على الاقل الافخار القاطئة تشوه نقاية الفكر وايضا ان لم تسقط الانسان تدخل في عقلته الباطل من الداخل ما لا, لا يليه والكتاب يقول الذي يزداد علما من هذه النحية الخافئة يزداد غملا في الغروب نوع من اتباع الخلق في الغروب نوع من اتباع الخلق في إنسان ناسق بنفسه أجلد من ما ينبغي وإن في مجال الخطية، يقول إنه ينشي على النار ولا يحترق ولكن هناك إنسان آخر متشجع يبهد بهذا أفضل هل بعض أمور في هذا الموضوع ما أجمل القول الذي قاله الملاك لأبينا له قاله هو قاله أخرج لحياتك لا تقف في كل الدائرة أخرج لحياتك لا تقف في كل الدائرة موسى عندما سكن في سادون قال الكتاب إن البارد كان يعذب نفسه كل يوم بمناظر الناس الأسرار كان البار يعذب نفسه كل يوم بمناظر الناس الأسرار كان إبراهيم الذي جاهد عن الشر فكان في حياة روحية آمنة متصلة بالرب الأول بيقول سيبا للرجل الذي لم يسلق في مسورة الأشرار وفي طريق الخطاه لم يكن وفي مجلس المستهجئين لم يدل يبعد عن السر يبعد عن السر لقدر إن كانت إن كانت كلمة الهروب يسعد نفسيات البعض على الاقل لاتخدم كلمة البعض ربما فيها كرامة افضل انكم تتحدى الكرام البعض عن القطية ليس لذلك قال الرسول اعزلوا الخبيث من بينكم افعدوا بل هذا الأمر منذ بدء الخليطة شكرا قدء الخليطة يقول ايه يقول وفصل الله في الظنور والزلوة نور نغارا والزلوة دعا عليهم فاطل هنا نور والزلوة فلدي انت أيضا انقصل عن موجة حينما تبعد تكون في منطق قوتك وحينما تقرب من مجال الخطية ربما كتابك ولذلك قال الكتاب المغاكرات الربية تفسد الأخلاق الجيدة سبب هذا الله ويغلوا مثلا الى شمسون وهو رجل حل عليه روح الراح وكان نذيرا لرب لما ذهب الى غزة ولما دخل في عشراته معينة سعبت حياته الروحية وتأثر الاجراء عبونا إبراهيم عبونا إبراهيم وهو رجل سبيس ومن كبار رجال الإيمان لما نزل إلى مملكة أبي مالك لحقته من الخصوية على الصراف وقال عن كارة إنها وتركها لكي يأخذها الملك لولا لأن الرب جبحت وكان للبعض أفضل الله لم يقل لإبراهيم حنج إلى جرار أو حنج إلى مصر لكنه معاشرة هذه الأناصر شعب الشعب في أرض مصر في العبادات الحراغونية والوسنية القديمة لا كان ممكن ان يعبد الله ومجالة موسى قال لفرعون ربنا بيقول لك اتنق شعبي ليعبدوني في الجرية نبعد عن مجال في الوسطة الوسري والعبادات يا القادرة نبعد عدن يعيش معرفين ومن هذا نجد ان الخروج كان يمثل علاج اقوله مع الله الخروج نحن عندنا سترة اسم سترة الخروج خروج الشهد من الارض الهد الى البلعين من الخروج البعض عن الارض القطير وداوت ابراهيم من قبل كانت خروج اخرج من أهلك من عشيرك من بيت أبيك من الجبل الذي يريد حياتي يبعد عن الجيد اللي في حطي ونفت الوضع كان بالنسبة للوح اترك مجال الخطي وقفت ان جديد بيه هو بعيد عن كل الناس الأجراء ولهذا الوضع كانت بجاية علاقة مع الله نوح خرج من شعبه ولم يبتصل بالناس الأسرار إبراهيم خرج من شعبه ولم يبتصل بالجيو الوطني موسى خرج من شعبه ولم يبتصل بالوطن الوطني أيضا إذن عبارة الفروض عبارة الفضاء عبارة العزة عن مجال القطية قبيلة من الحضائل في النافع. لهذا كان الرب القديم يمنع الزواج بالنساء الأجنبيات الأمميات الوثنين لعل بطيل الإنسان حضرار من هذه العشرة ومجال نجد اني سليماني الحكيم في كل حكمته حينما يتزوج بأمنيات ووطنيات فأثرت روحياته وأخفق الى الله شيتيء لازم هو نقاوة الوسط كله ولهذا نجس في العهد القديم كانت كلها مقاوة المحلة محلة يعني المسكن بتاع الشعب مع ربنا وكل الأشياء النبتة كانت شعزا خارج المحلة وكي لا تنزد خلطة ما بين النجاسة والفهارة تأزلوا حاجز العزمة لازمة إلى أي حد اقول لكم الى حد عجيب جدا قال فيه المسيح ان اعفرتك عينك فاقلعها والقها عينك وان اعفرتك يدك اليمنى فاقلعها والقها عينك هذه هي العجلة والبعض والغروض من نجال القضي الامكان لما بيعتزل بيظهر حب الله اكثر من حب جميع الخطايا ويل زغيره غير ذاته ولا صغره هي ذي غلط كان فاعلان مجال امرا لازم ليس فقط للمسكدئين في النمع حتى للخديثين انظروا داود النبي وهي رجلا خديث قال عنه الله فحصت قلب داود فوجدت حسب قلبي لما اختلت منذان القصية شاعد قلبه وتخت لازم يجي من إن الإنسان يبهد يخرج يخرج من كل دائرة لا يعرض نفسه لتجارب تتابع في سفر القضاء في سفر القضاء يحكي لنا الكتاب نعسانا من سقوط الشعب مرارا والمعتة تتركز اسبابها في عبارة قال فيها الوحي الالهي وكان الكنعانيون لا يزالون في الارض يعني لم تتخلص الارض من كل الكنعانيين لم تتخلص من كل الشهوض الغريبة هؤلاء الكنعانيون الذين بقوا كانوا سببا في ضياء الشعب كله مرات عبيدة الحلوات احسن في من نجال الخطيط لا اقول هذا فقط عن الغروف الخطيط انه من الخروب ايضا من الغبط الهريض من الشر من شر الناس الأسراف قال رسكة نصيحة صيدة لابنها يعقوب سلبت اليدي ان يقرب من وجه أخيه عيسه قالت له اقرب انا عندك الى ان غضب اكيد يهرب الى ان يعدى غضب اكيد لذلك واجهتم الغضب اهربوا منه ممكن انه اذا استدى الغضب يسعبك ويشيرك وتشيره وتدخل في مجال الانشعال في مدان الانفعاد نجد ان داود النبي هارد من عبد ابشانون وبعد عنه ونرى ان النسيح نبت عارضنا مع اسرته من وده بيرود وبعد عنه ونجد ان اصناكس الرسولي لكي يحفظ الإيمان خارب أيضا من الخاطر يبعد عنده بل إن القديس أفرسي في الرسولي كتب كتابا جميلا عن هالغروب عن الكتاب لا تقاوم السر لا تقاوم السر لا تدخل في مجال الشر تبعد عنه وخليك هابي لا تدخل في مجال الشر تبعد عنه وخليك هابي ما تخليك الشر ينزلك لمجاله لكن انت تبعد عن غاز المجال فهذا عبدك احرم ايضا من الفكر الإنسان يؤتيه فكر سيشتد به فكر جدا حتى تحطبه الأفكار ما هناك أسخاص تحولهم الأفكار إلى المستشفيات الخاصة بأمراض النفس وأمراض العقل وأمراض الأعطاء لأنه يركز بالفكر كثير من الأطباء النفسانيين اللي حاول يبعد الانسان المريض نفسيا عن الفكر اللي هو تعبن منه نبعده شعب يتوه أفكاره شعب يدينه أرث من عين انه يبعد عن الفكر ابعد عن الفكر إذا تأبت من فكر لا تركض فيه إذا تأبت من فكر لا تركض فيه يقولك في مبالي الفكر وتغطي عليك من كل ذلك ممكن يحقن نبطيتك ويحقن اعطابك احرب من الافتاد وعيضا احرب من المشاكل الى ان تهدأ وتكون في حالة تستطيع بها انتواجك وتحلم لكن لا تحطر نتك حسرا داخل المشكلة المشكلة تلقيها على ربنا يبعى شوية لا تدخلنا التجارب لكن نجينا من الشريش في ناخ أشخاص إذا جاءت في تستغرق كل تفكيرهم في الليل والنهار يدخلون في دائرتها يفكرون فيها في كل وقت يتحدثون عنها مع كل صديق يحلمون بها بالليل ويتفكرون فيها يتعلقوا بقى تيجي يقول لك غير حياتك شويه ابقى ابقى نجبك من ناحية الصحة من ناحية النفس أيضا، أبعد، أبعد في السريحة كثير. لا نفسك في جو الخطية، لا ترمي نفسك في جو الفك، لا ترمي نفسك في جو المشكلة. عش بالسلام وعش وعشب بنفسيه هادئة ولا تسمح لأي مشكلة انها تتفكر عليك وتدخلك في داخل تدخلك جواه برا براه لتدخلك جواه اعرم ايضا من القرار كما تحرق من السن وكما تخرج من العسرة وكما تخرج من القتلية وكما تخرج من الغضب وكما تخرج من الفكر وكما تخرج من المشكلة اخرج من الفراغ الفراغ يحطل الانسان تحقينا والفراغ يعطي مجالا للشيطان ان يغرس اذكاره ويغرس فهواته هي على الاقل الفرار يضيع شخصية ويجعلها شخصية صحيحة. ابعد عن الفرار. اشغل نفسك باستمرار. واجغل نفسك بشيء مفيد. اشغل فكرة حتى لا يزرع الشيطان أكاذيب. واجغل عاطفتك. حتى لا يضع الأفكار السيطان مساعره لاحكاته حواده افرغ من كل بحيث مقلب في عايز في فراغ غالبيت الناس الذين يضخطون يضخطون في فراغهم هاد ان قاعد من الخطيئة تنقيد يتعب منها في الخرار الشخص اللي بيقرب بالتمرار بيقرب بالتمرار بيفكر أفكار نوكعة وأفكار روحية بالتمرار بيعمل باستمرار، بيملع قلبي باستمرار، ما تلاقهوش معرض للخطيئة زي اللي قاعد في خرار احرد من القرار خليك دست مرار بتشتغل شوفوا فيه تعذير لطيف جدا ليش في تكوين في الإطراحة الثاني يقول ان ربنا وضع آدم في الجنة لكي يعمل فيها ويحفظها آدم مكانك محتاج إلى العمل لكي يعيد <تصفيق> أي لكي يجب رزقا أو طعاما الطعام كتير أكثر من احتياجه والرزق كثير أكثر من احتياجه لكن ربنا ودد أن الحراغ متعب لآدم ومتعب لحياة وأعطاه عمل يعنيه متهيقني بالنسبة لحواء لم تتقطب ما في وقت فراق لو كانت بتشتغل كعفة ما كانت ذات الحية وقاعدت في دودة وفودانها تتكلم في دودة وفودانها ودي ترجمها جاي. لو كانت مزغولة حيات ما الحية ما تتكلم معه. لايمن الانسان يتعب في وقت فراغه هيتعب في طريقة قضاء الفراغ باسلوب خاصة حما انت هجل نفسك بالتمراض الابديتين كانوا يتكلمون عن العمل البياني العمل البياني واحد جاغل نفسه العمل من ذلك لأنه لو ترك نفسه في فراغ الشيطير العبودين نذلك كانوا يبنعون الأحاديث الكثيرة لأنهم يرون خسرة الكلام سنع عن العمل الجواني وتترك القلب في الداخل في فراغ من عهد العلاقة مع الله. ولهذا قال القديسون الشخص الكثير الكلام يضل على إنه طارد من الداخل. يعني أثناء كلامه يبي كنش عنده عمل جواني من الصلاة، من التأمل، من طلب الله. إلا لو كان كلامه عن الدنيا. ولهذا اغربوا أيضا من كثرة الأحاديث شركوني أن ساعات الانسان ليكون أكثر من نصف عمره كلام في كلام حوليها كذلك ولو لقيته ساعات النام جلعه نفس الحياة تقريبا كلام كثيرون يجيعون حياتهم في الكلام لا يبتك رفض من الكلام الكلام الذي يعطل صلواتكم والكلام الذي يعطل كأمولاتكم والكلام الذي يعطل السلة التخصية بالله والكلام الذي يعطل العمل الروحي عمل الروح وعمل القلب القديس مخلص الكبير كان لما الأخوة يقربوا من الكريسة يقول لهم سروا يا أخوة سروا يعني اقربوا اقربوا يقولون لما سر من إيه يا أبانا وضع يده على فنه ويقول من هذا سروا اقربوا من السلام من المكان من بياع الوقت. كلام الكلام من هذا لو ان الانسان وفر متى كلامه مع الناس لكي يكون كلاما مع الله انجروا اية روحة ليا يتم اليها لا يستيح لو ان الانسان وفر ربع كلامه مع الناس حتى يتكلم مع الله كلف أجدادك من الأجداد، <تصفيق> خربوا من الوقت الضائع، خربوا من الوقت الضائع، أديه وقت غذية من حياتك، حياتك عبارة عن ايه أي حياة الانسان <تصفيق> كان وقت لا،, لا. كنت تستغل وقت ضائع فقد حياتك ضائع، كيف تشغل الوقت؟ وكيف تهرب من هذا البياء كيف تهرب من هذا البياء من أسف ناستعادة نحن نبحث عن طريقة لقضاء الوقت حي لقتل الوقت قتل الوقت يعني قتل حياته وبياء الوقت يعني بياه حياته تنكروني من هذا البياء يخلي حياتكم مع ربنا. استفيدوا من أوقاتكم كما ينبغي، تاجروا بوجلاتكم ولا تفتنوها في الطراب اهربوا من الأحاديد غير المرداد شيء أيضا يهن والمثير في الغرب الهرب من الدودات، الهرب من الزحام، الهرب من الحواد ولا تظلم. العباد يقولون الحواس هي عباد منك، يعني ما تراه وما تسمع بواطة منك. من يجي الأفكار، والأفكار تجي المشاعر، كلها خب وراء بعضه. الحواس وقتا من الأفكار والأفكار وقتا من القلب والقلب وقتا من أرادة والأرادة وقتا من العمل غانبينة الناس يعيشون مع الحواس ناس الدموع في العين والأذن والزوق والسم لا يعيشونه مع هذا وأختارهم بتتكون من, من الوصف الذي يعيش فيه، لهذا الحواس تتكبر حياتك، لتكون حياتك. الآباء هربوا من الحواس من الضوضاء إلى السكون والهدوء، لأن في السكون والهدوء يبدون الله. ربت سكون من الهدوء لا بدونه ان تفهم ربت سكون يجدون فرصه للعمل الداخلي للعمل الجوالي لكن انسان حياتك كلها ضجيج حياتك كلها مزغوليات حياتك كلها كلام حياتك كلها ضوضاء على طية نفسه كان أبعد عن الضوضاء الى جبل الزيتون كان أبعد عن الضوضاء إلى بستان كان أبعد عن الجذور هو ايضا ويبدو في القلوة الروحية مع الأرض. عدتت كلها موت كده وكلام ككلام وحواس الحواس انت تفضل ربنا انت تفضل ربنا على كل كده في الليل البعيد عن الزوضاء يرين الكتاب في ارفعوا أيديكم خيوها الكديسين وباركوا الرب لعيدا عن دلداء النهار اقول لكم في ذلك ايضا كما تهربون من الدلداء تهربوا من خسرة المزهوليات تهربوا من خسرة المزهوليات هالمادية الى الشبل الروحي تصوروا الغناسا حياتهم كلها لا يوجد فيها وقت يقدمه مع الرب حتى ان يجد وقت يقدمه في الترفيه في المطعة الجسدية في الحياة في الروات كل مجلات في الزرائب في الرجل ففي شو أحد لو الإنسان في نزغولياته بعيدا عن الله لو رحل أبادل ويبص ربك يقول لنه ما أرفض صدقوني ربك يقول ما أرفض ما اختبروش ما عشروش لاحظ حياته اغربوا اذا من كل هذا واعطوا وقتا للرب اعطوا وقتا لانفسكم الشيطان اتهد ان يشغلكم ليلة نهار. لكي لا تبقى لكم دقيقة جفيقة مع الله وما تنفسكم فأخرجوا من هذه الحرب وانتكن حياتكم للرب ولروحياتكم ولهله والمدد الله إلى الأبد